بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَظُنُّونَ سُكَارًا وَمَن بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ الشيطان مرید قُتِرَ عَلَيْهِ انَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فأنه يطل ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقرض في الأرحام ما نشاء com cũng meio da وأنبتت من كل زوج من بيت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن اشتد <تصفيق> الدنيا اعلم ذلك هو الضلال البعيد يدعون لمن ضلوا اقرا من مسعيه لا يسلموا لا ولا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَوْمَ يَفْصُر فَالْيَوْمَ هَلْ يُذْهِبُ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 وجو الجبال قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار يصف من فوق رؤوسهم الحميم يصار به ما في بطونهم والبطون ان مات يو تجري من تنتل انا يحلون فينا من اساور من ذنب ودن ولذاسهم الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, والمسجد الحرام الذي سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن تشرك به شيئا وطير <تصفيق> البيت النامين ليستنفعوا منافعهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام على ما هم مات علاما رزقهم من بهيمه ال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 Zoom. كذلك زخرناها لكم لعلكم تشكرون عَلَىٰ مَن هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَمَلَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ إن الله من ينصغه إن الله لقضي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآته إِلَّا يَعَكِبَتُ يم وَإُكَذِمُ كَفَنْ قَلَكَ الذبَت قَابَلَمُم قَُودُ فِم وَعَدُ وَسَمُودُ وَقَو إِذَ وكذب موسى وكن ذب موسى فامنيت للكافرين ثم اخذتم فكيف كان نكيم فكان من قضيه الفلكنا ويالظالمه فهي خاميا وبئر معطلة وقصد مشيب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذانا Erdel talks ச او <تصفيق> وصل والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم, حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا يَسْتَغِيثُ بِاللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَا يُغْذَقُ نَهُمْ اللَّهُ لَا يُغْذَقُ نَهُمْ مَأْرِزًا الله حَسَنًا وَإِنَّ الله ذلك ومن عاقب بمثل ما أوقب کبیر ادم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ she فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء يَكُونُ يَسْقُونَ مِنَ الَّذِينَ يَتَنَوَّنُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا خُلِقَ and yeah. اللهم ما عزيز الله يصطفى من المل يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ واجتباكم وما